لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكثر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم